قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولم ما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشر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 وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم